سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله ثأ أن أحوا سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله